حصرياً على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإن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 نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بقشوا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهم العزيز العلي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 وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في العلية وهو في الخصال غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافا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 قضيه فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على آثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدام ما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين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 مَتَوْ وَحِدَةَ الَّذِي جَعَلْنَا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتْكِئُونَ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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقبنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي بما كنتم تعملون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 فسوف يعلمون تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com